فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَمَبَشِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْكُمْ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 فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتمهم فقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم وأحضوهم وقعدوا لهم كل مرصد فإذا أبووا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلو سبيل لهم إن الله غفور رحيم. وَإِنَّ أَحَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيم لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا الوهن ولا ذم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنها وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِم بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَائِمَّةَ إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثون أيمانهم وهموا بإخراج الرسول, وهموا بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسل وهؤلاء بدؤوكم أول مرور أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين.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 ما كان للمشركين أي يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في, وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمته منه ورضوان ورضوان وجنة لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب إن استحب الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وأموال اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ, أحب إليكم مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إن الله عليم حكيم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 وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قات لهم الله أن يأفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه لا إله إلا هو وسبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ونوكرها المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل.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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ, فتكوى بها جباههم وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 هم فروخ فافو وثقالو وجاهدوا بأموالكم وأفوسكم وجاهدوا بأموالكم وأفوسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إنكم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفر قاصدا لتتبعوك ولكن ولكن ودت عليهم الشقى وسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ إِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا أي يجاهدوا بأموالهم وأفوسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابة قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم كره الله بعاثهم فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلوا ولا أوضعوا خلالكم ولا أوضعوا خلالكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعداب من عيده بعداب من عيده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون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 وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لله إليه وهم يجناحون وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْ منها, مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قُلْ ادْعُوا اللَّهَ وَآيَاتِهِ وَرَسُولَهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ أَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً نُعَذِّبْ طائفة بأنهم كَانُوا مُجْرِمِينَ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 ألم يأتهم نبء الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيكات أتتهم رسوله بالبينات فما كان الله ليضلمهم كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ومنهم من عاهد الله آتَانَا آتانا من فضله لنصدق لنصدق ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلو به بخلو به وتولوهم معرضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يومي القو We uh -huh.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 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم أشد حروا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فالذي يضحك قليلا واليبكي كثيرا جزاءا بما كانوا يكسبون فإرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 وَإِذَا أُزِلَتْ سُورَةٌ أَنْآمِلُ بِاللَّهِ وَجَاهِدُ مَعَ رَسُولِهِ أَسْتَأْذَنَكَ أُلُفْ ضَوْلٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بَأيِّ يَكُونُ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء عضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان الرضي الله عنهم والذين اتبعوه بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن حولكم من الأعرار منافقون ومن أهل المدينة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 خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكية بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.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 وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَن أسس عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فَانْهَارَ به فِي نَارِ والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا فِي في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في الدورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب, عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ هل مِنْ من أحد؟ ثم صرف الله قلوبهم. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فَإِن تَوَلَّ فَقُلْ حَسْمٍ يَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ